امهاتهم ان امهاتهم الا لاج ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور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 ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين